Real, real, real, real, real, real, real, real, real, real,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 وبعد هذه الخطبه الخامسه من سلسله عقيده السلف الصالح في الجنه ونعيمها ونتحدث في هذه الخطبه ان شاء الله عن غرف الجنه وقصورها وخيامها بعد ان تحدثنا بعد ان تحدثنا في اخر خطبه عن اول ما يتحف به اهل الجنه عن تحفة اهل الجنه اذا دخلوها فاذا دخلوا الجنه واتحفهم الله عز وجل بما تقدم ذكره عمدوا إلى مساكنهم في الجنة وإلى غرفهم التي يعرفونها كما يأتي بيان ذلك ف كما قال الله عز وجل في سورة الزمر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 قال ابن القيم في حاد الارواح فاخبر تعالى انا غرف فوقها غرف وانها مبنيه بناء حقيقه لئلا تتوهم النفوس ان ذلك تمثيل وانه ليس هناك بناء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 نعم لله لهم منازل مرتفعه وفوقها منازل ترفع منها قال تعالى اني يجزون ون الغرفه بما صبروا نعم الغرفه جنس كالجنه ومتامل كيف كان جزاؤهم على هذه من الاقوال المتضمنه للخضوع والذل والاستكانه نعم لله عز وجل الغرفه نود والسلام في مقابله صبرهم على سوء خطاب الجاهلين نعم على سوء خطاب الجاهلين لهم فبدلوا بذلك سلام سلام من الله فبدلوا بذلك سلام الله عز وجل وملائكته عليهم بدلهم الله بما كانوا يسمعونه في الدنيا من الاذى من اهل الباطل بسلام الله عليهم وبسلام ملائكته سبحانه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 يغفر لكم ذنوبكم وينشئ نعم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن فهذه المساكن الطيبه هي مساكن حقيقيه مبنيه ليست معنويه وليست وهميه بل هي قصور قصور لا يدرك لا يدرك كنهها الا الله عز وجل يعني لا يتخيلها احد على هذه الارض ولا يستطيع ان يصف حسنها لانه ما اطلع عليها حتى لو اطلع لا يستطيع ان الله سبحانه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 الانبياء لا يبلغها غيرهم فقال لا أو لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الله عز وجل يبلغ ما هذه المنازل العظيمة هذه الغرف المبنية يترآها أهل الجنة من فوقهم في الافق من المشرق والمغرب <تصفيق> يعني كما يطراء أهل الدنيا الكوكب الدري أي شديد الإضاءة الكوكب الدري يا الدري شديد أي شديدة الإضاءة <تصفيق> إذا رأوه في الأفق من المشرق أو المغرب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 في الدرجات. لتفاضل ما بينهم ف... كما قال القسطلاني في إرشاد الساري الغابر الكوكب الدري الكوكب الدري الغابر أي الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر وانما يستنير في ذلك الوقت الكوكب الشديد الاضاءه يعني لا تستطيع لا تستطيع ان ترى كوكبا مضيئا في ذاك الوقت لوقت الفجر الا اذا كان شديد الاضاءه مما يجعل ضوءه يعني يغلب قليلا على ضوء الفجر وكما قال الله عز وجل والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم في القراءه المشهوره وفي قراءه اخرى لنسوينهم بالثاء لنبوئنهم وفي قراءه لنسوينهم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 وبعض الكوفيين لاجوز انهم بالباء وقرات عامه قراء الكوفه بالساء ما نعم طيب أو نعم أو لا لا نسوي لا نسوي, أنهم. لا. لا نسوي أنهم. والصواب من قول في ذلك عندي انهما قراءتان مشهورتان في قراء الامصار وذلك ان قوله لا نبوي أنهم من بواتهم منزلا اي انزلته وكذلك لا نسوي انهم انما هو من أثويته من اثويته مسكنا, من أثويته مسكناً إذا أنزلته منزلا من الثواء أي الإقامة وهو المقام فالله عز وجل يباوي عباده على حسب منى الحسب المنزلة لكل واحد غرفه في الجنة ومساكنه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 نستفيد من هذا الى الاسماء مع المعاني بالطبع نؤمن بالمعاني ولكن الكيفيه لا تتخيلها لا تتخيلها عقولنا ولا تدركها الافهام ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتى جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله هذه خديجه قد اتتك ومعها اناء فيه ايدام او طعام او شراب فاذا اتتك فاقرئها السلامه من ربها ومني واقرئها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين القصب الدر المجوف نوثقب الاصوات المختلطه والجلبه والنصب التعب وفي نفي الصخب والنصب يعني هذا البيت وجهان الأول أحدهما أن النصب لا بد في كل بيت من تعب في إصلاحه وصخب بين سكانه فأخبر أن قصور الجنة على خلاف ذلك لا صخب فيها ولا نصب والثاني أنه لما تعبت في تربية الأولاد ناسب هذا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 ان في الجنه لخيمة من لؤلؤه مجوخة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها اهلون لم يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا وكما قال الله عز وجل حور مقصورات في الخيام هؤلاء من الذين ينالهم المؤمن من الأهلين ويأتي الكلام عن هذا فيما يلي في خدمة أخرى إن شاء الله في مسألة الحور العين والأهلين. وقال ابن قيم هذه الخيام غير, غير الغرف غير الغرف والقصور. هذه الخيام والخيام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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع عدامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما بعد فقد بين الله عز وجل ان هذه الغرف والمنازل المساكن في الجنه يعرفها المؤمنون اذا دخلوا الجنه يعرف كل واحد منزله كما هو الراجح في قول الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل, فلن فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم قال ابن جرير قال ابن جرير يقول ويدخلهم الله جنته عرفها <تصفيق> لم يقول عرفها وبينها لهم حتى إن الرجل لا يأتي منزله منها <تصفيق> ولم إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكر عليه ذلك وأخرج بعد ذلك الإمام المجريب سنة الحسن المجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى. وقال قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم لا يخطئون كأنهم سكانها كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليه احدا يعني لا يطلبون من أحد أن يدلهم على مكان بيوتهم الجنة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قولين آخرين في معنى عرفها لهم فقال وفي قول آخر أنه من العرف من العرف أي الرائحة الطيبة هذا اختيار الزجاج اي طلبها ومنه طعام معرف اي مطيب القول الثاني ان عرفها لهم من العرف والتتابع اي تابع لهم طيباتها وملاذها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 وتلخيص اقوالهم كما قاله ابو عبيده ابو عبيده من علماء اللغه <تصفيق> عرفها لهم اي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال نعم ويدل على هذا القول ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وما ورد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خلص المؤمنون من النار خويسوا على قنطره بين الجنه والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهذبوا اذر لهم بدخول الجنه فوالذي نفس فوالذي نفس محمد بيدر لا احد بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا لا بمسكنه في الجنه ادل بمسكنه كان في الدنيا يعني يعرف مسكنه في الجنه احسن مما كان يعرف مسكنه في الدنيا أوه. هذا معنى عرفها لهم سبحانه. قال ابن بطال في شرحه على البخاري إنما عرفوا منازلهم في الجنة بتكرير عرضها عليهم بالغدات والعشي فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المؤمنة إذا كان من أهل الجنة ورد عليه مقعده منها بالغدات والعشي وفي في القبر وهذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه آه. هكذا يعرف المؤمن مسكنه في الجنه آه. فنسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه ويبلغنا هذه المنازل العليا غير ضراء مضره ولا فتنه مضله انه سبحانه سميع رحيم ودود وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم